ماء رضيئة كده في المقتصر بسم الله و الحمد لله و صلاة و السلام و رسول الله كتاب الزكاة و أسرارها و ما يتعلق بها الزكاة أحد مباني, أحد, أحد مباني الإسلام قد قرنها الله سبحانه و تعالى بالصلاة فقال تعالى و أقيموا الصلاة و اما نوع الزكاه واقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مران من كتب الفقه وانما نذكرها هنا وانما نذكر هنا بعض الشروط والاداب فمن الشروط أن يخرج المنصو ان يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمه في الصحيح فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه فإن واجبات الشرعي ثلاثة أقسام القسم الأول تعبد محد وبيقول هنا ماهوش كل المقصود تحصيل مصلحة الفقير يعني من الغنى أنه يغني يعني بيقول لا ده مش هو ده كل المقصود فبيقول واجبات الشرع ثلاث أقسام قسم الأول تعبد المحد كرمي الجمار فمقصود الشرع فيه لابتلاءه بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنا هل هيستجيب ولا ما يستجيبش ولذلك بنقول إيه لبيك اللهم لبيك أربع إجابات لبيك مثنى ولبيك تانى وإن كنا مش فاهمين ليه السبب في بعض الأشياء لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا وده من حكمة ربنا إنه أخفى بعض الحكم في بعض الأعمال علشان يظهر الاتباع والاستسلام لأمر الله والقسم الثاني عكس ذلك وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظا محد كقيداء دين الآدميين أرد المقصود ونحو ذلك وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط الخطاب الشرع فهذان جسمان لا تركيب فيهما ليه يا مصطفى عامل دوشه بصفه مستمره ليه حاولنا نخلص وانت بتسطر واما القسم الثالث فهو المركب وهو ان يقصد, يقصد منه ان يقصد منه الامرين جميعا امتحان المكلف وحفظ الاباد فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أحدهما ننساش ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل فحظ الفقير مقصود في سد الخله. محق التعبد يخل بقى ولا الخلة عايزين بقى نشوفها دي التعبد مقصود الشرعي في اتباع التفاصيل وبهذا الاعتبار صارت الزكاة وقرينات الصلاة والحج والله اعلم يبقى الزكاة خرجها ماشي اتباع التفاصيل ده فيه مصلحة ولكن قد تكون غير ظاهرة وده مش معناه من يتترك. فزكاه الفطر نخرجها حبوب ما نخرجهاش اثمان وفي زكاه الاسمال نخرجها اثمان زكاه الزروع نخرجها زروع وهكذا زي ما ربنا امر يعني وقلت لكم من العجيب ان انا سئلت في زكاه المال ان نخرجها سمن وحبوب وبتاع علشان الناس ما ياخدوهاش يشربوا سجائر او يضيعوا وجيت في زكاة الفطر وقالوا لي ليه ما نخرجهاش فلوسه ده ألف على الفقير يشتري حاجة هو عاوزها وليه فيعني كأن الشيطان قاعد لهم في الليه طب المعنى اللي انتوا قلتوا في زكاة المال عايزين تغيروا الحكم عشانه وهو موجود في زكاة الفطر ومع الحكم مش ضد الحكم هنا بقى يبقى أنا ادي له رز أحسن ولا ادي له جنيه ولا عشرة جنيه طب ما ادي رز وهيكله وهيكل بحتاج له محتاج فش كلام يعني لا الخله اللي هي ايه الخاصه يعني سد الخصله خل الفقر والاحتيال او الفرجه سدوا الخلل يبقى هنا عايزينها كده الخله اللي هي الصداقه من الخليفه لا خله ولا شفاع اه الخله الفصله اه كلام معروفه يعني انما هنا اللي هي من النقص والحمد لله رب العالمين وصلى الله نبينا محمد حسنا صاحب كذب ملا بالفاتح الفصلة وهي أيضا من حاجة والفقر يعني الحاجة والفقر بالفاتح بارد مخترسة عما تبدور فيه مم. مثل العرب هتلاقيها بس متأخر بها بس ده طبعا كتاب بتلاقيه يعني مطول اوي فتلاقي اللي انت عاوده بس ممكن تلاقيه بعد صفحة المصطة مثلا من يعني